وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما تكلمنا قبل ذلك عن هذا الكتاب هو الليبرالية وموقف الإسلام منها وكتاب الدكتور عبد الرحيم ابن صميل سلمي وقلنا إن هو هذا الكتاب الأصل تم عمل مختصر له أو تلخيص من الأستاذة إيمان بنت محمد عايض العسيري وتم اختصار هذا المجلد الضخم فيه ويتكلم هذا البحث واللي هو كان عبارة عن رسالة الماجستير للدكتور عبد الرحيم تكلم هذا البحث عن ما هي الليبرالية مفهومها وقسوسها الفكرية ويتكلم بعد ذلك عن الليبرالية في العالم الإسلامي عوامل ظهور الليبرالية في العالم الإسلامي ومظاهر الليبرالية في العالم الإسلامي ثم يأتي إلى خاتمة البحث وهو موقف الإسلام من الليبرالية ونحن الآن نتكلم إن شاء الله عن موقف الإسلام من الليبرالية قلنا أن الليبرالية معناها الحرية المطلقة فإذا أردت أن تتكلم عن موقف الإسلام من الليبرالية فلابد أن تتكلم عن موقف الإسلام من الحرية على سبيل العموم ثم بعد ذلك نتكلم عن موقف الإسلام من الليبرالية فهو بيتكلم هنا أولا عن موقف الإسلام من الحريات بيبتدي يقرر أن الحرية هي أحد الأوصاف الشريفة والتي حرص الإسلام على الحفاظ عليها لأفراده والحرية في نطاق الشرع عندنا بتذكر على عدة معاني معنى الأول منها الحرية في مقابل الرق يبقى فلان حر وفلان عبد أو فلان حرة وفلان أمة وده بالتعبير الفقهي في حقوق لكل منهما العبد له أحكام في الفقه الإسلامي والحر له أحكام وأيضاً الحرية تطلق مقابل الإكرار الإكراه. فلان حر أو مختار وفلان مكره على ما يفعل فقيمة الحرية قيمة إسلامية بامتياز ولكن نظرة الإسلام لها تختلف عن نظرة ما سواه من الأديان الأرضية أو من الأديان المحرفة المنصوبة لله عز وجل. فمثلا لو حاولنا نحنا نجم الكلام الإسلام عن الحرية قلنا الإسلام أتى بتحرير الإنسان في ثلاث مجالات رئيسية. أتى بتحرير الإنسان من الخرافة والخزعبلات. وأتى بتحرير الإنسان من الطغيان والقهر والاستبداد. وأتى بتحرير الإنسان من الشهوات. والهوى فتحرير الإنسان من الخزعبلات والخرافات تكمن في العقيدة الإسلامية الصفية الصحيحة ليعتقد عقيدة صحيحة يكون تحرر من كل ما سوى الله وتحرر من كل التصورات الخاطئة والأوهام الباطلة واكتفى بعبودية الله عز وجل والتحرر من الطغيان والاستبداد وهو عدم الخضوع لأي بشر مهما كان إلا بما شرعه الله عز وجل كخضوع المرأة لزوجها والولد لوالده وخضوع الرعية للحاكم بما شرعه الله عز وجل فإن جرى أحدهم أو ظلم فلا خضوع له مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف وفي حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فجعل الله عز وجل طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله والرسول ثم التحرير من الشهوات والهوى الشهوى والهوى إذا استبدت بالإنسان أو بقته رثته الذل والخسران في الدنيا والآخرة قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هو أفأ أنت تكون عليه وكيلا؟ قالت على أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أم يحسب أكثرهم أن يسمع أم يحسب أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيل. هو يبتدي هنا يدل على اعتبار الحرية ك من القيم الإسلامية المراعى فيستدل أولا بالقواعد والأصول الدل على الحرية في الإسلام. فقول دلالة مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة قصد الشريعة اللي هي أهدفها ومرعيتها الأمور اللي بترعيها الشريعة اللي هي مصالح الدنيوية والأخروية ودي ثلاث أقسام ضروريات وحاجيات وتحسينات فهو بيقول إن الحرية في أصلها تتبع رتبة الضروريات وفي كثير من فروع الحرية وأجزائها يدخل في الحاجيات فعلى هذا تعتبر من مقاصد الشريعة. ثانيا يقول دلالة الإباحة الأصلية الإباحة الأصلية معناها استصحاب قول الله عز وجل استصحاب قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إن الأصل في الأشياء الإباحة والحل والأصل في العادات الإباحة أو الحل ويؤكد هذا التعبير عن المحرمات بلفظ التفصيل بقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إلي فالأصل للإنسان حر في التملك حر في الأفعال حر في العادات الإنسان له حرية في الانتفاع بالأشياء ما لم يحضره حاضر من الشارع هذه معنى كلمة إن الأصل في الأشياء الإباحة أو دلالة الإباحة الأصلية والإباحة نوعان إباحة شرعية يعني بدليل خاص كقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فالرفث أو وطء النساء في ليلة الصيام ده مباح بس مباح بدليل إباحة شرعية بدليل وفي النوع الثاني من الإباحة وهو الإباحة الأصلية وهي الذي تعود إلى الإذن العام كقوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرضي جميعا الدلالة الثالثة يا دلالة برائة الذمة أن الأصل برائة الذمة ودي في الواقع قاعدة مكملة للقاعدة السابقة برائة الذمة أي ذمة المكلف تعني عدم انشغالها بأي واجب أو بأي تكليف إلا أن يأتي فيه دليل واضح إلا أن يأتي فيه دليل واضح كما هو عايز يقرر من هذا الكلام أن الحرية أحد القيم الإسلامية لكنها منوطة بالإنسان المكلف الحرية مموطة بالإنسان الذي لا يخرج عن دائره شرع الله عز وجل الحرية لها إطار من اللي وضع هذا الإطار هو اللي أعطانا الحرية يبقى ربنا سبحانه وتعالى موهبنا الحرية هو اللي وضع لنا هذا الإطار فكلاهما من مصدر واحد الحرية وقيودها الاثنين من مصدر واحد من رب العالمين ثانياً هيقول نماذج تطبيقية لموقف الإسلام من الحريات وهي بدأت يتكلم بقى عن مسألة حرية الإرادة وتتجلى حرية الإرادة دي في مسألة تحقيق التوحيد اللي هو توحيد العبادة توحيد القصد والطلب وحرية الاختيار أي حرية مسؤولية الإنسان عن أفعاله في قضية القضاء والقدر إيه ما بناهم الكلمتين دولات هو عايز يقول إن توحيد العبادة معناه توحيد القصد والطلب إن أنت تفرد الله عز وجل بإرادتك وقصدك لا تقصد ولا تريد إلا وجه الله عز وجل ده معنى توحيد القصد والطلب ومخالفة هذا التوحيد منه الشرك الأكبر ومنه الشرك الأصغر فصرف العبادة لغير الله شرك أكبر انت قصدت بعبادتك دي ربنا سبحانه وتعالى ده شرك أكبر طيب وإذا قصد الإنسان ربه بالعبادة ولكنه رأى الخلق أو تصنع عندهم أو طرب مدحتهم أو غير ذلك فإن هذا يؤثر على قبول العبادة ولكنه لا يبلغ أن يكون شركا أكبر اللي هو الريان. مسألة الحرية في القضاء والقدر ما معناها؟ يقول إن الإنسان مسؤول عن تصرفاته ولكنه في الأخير أقوله مش معنى الإنسان مسؤول عن تصرفاته إن ذا يلغي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأي قصة الإنسان مسؤول عن تصرفاته أي إنسان فينا ضرورة هيجد إن هو إذا أراد أن يفعل خيرا أو أراد أن يفعل شرا أن له قدر من الاختيار صح ولا وهيجد أن النصوص الشرعية كلها علقت الأحكام على الإنسان المختار المكره أفعله هدر قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فمن أكره فلا اعتبار بقوله ولا بفعل أن الله عز وجل حكم أن المجنون لا حكمة لأفعاله وكذلك الناس وكذلك الطفل الذي لم يبلغ الحلم فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلق إذا واحد لك لا يبقى الإنسان مجبر طلبنا نقوله ربنا ننفذه نقوله لا مش مجبر الإنسان له تأثير فعلي في وقوع الفعل لكنه هو وفعله من خلق من خلق العز وجل بيضربولها مسلب إيه بالإنسان بال الأب والأم والابن الأب والأم مسؤولين مسؤوليات حقيقية عن الطفل اللي بيولد ولا لأ يعني هو السبب في ميلاد الطفل إيه مش إني فيه مطفة من الأب بتحمل بها الأم ويولد بينهما طفل السؤال بقى من اللي خلق التلاتة الأب والأم والطفل الله عز وجل حد يقدر يقول أن الطفل ده وجد بدون مسؤولية من الأب والأم محدش يقدر يقول كده حد يقدر يقول أن خلق الطفل ده أو ميلاد الطفل ده بعيد عن خلق ربنا سبحانه وتعالى يبقى إذن الـ الـ الـ الأب ده هنسميه الإنسان والأم دي هنخليها إرادة الإنسان أو مشيئته والطفل ده اللي هو إيه؟ الناتج من الإنسان وإردته اللي هو الفعل فالله عز وجل هو خالق الإنسان وخالق مشيئته وخالق فعله سبحانه وتعالى طيب، يدخل في حاجة من من أقسام الحريات أو من أنواع الحريات في الإسلام وهي الحرية السياسية الحرية السياسية ويقدم بمقدمة في الأصل كده يقول إيه المقصود بالولايات في الإسلام يعني إيه المقصود من إقامة ولاية في الإسلام أو إقامة خلافة أو إقامة حكم إسلامي يقول حكتين إصلاح دين الخلق الذي مات متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا دي أول حاجة تاني حاجة إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به في أمر دنياهم ده كلام ابن الثيمية رحمه الله اللي هو بيختصر في كلمة إيه حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدي حراسة الدين أو إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدي ومع ذلك يقول إنه إحنا عندنا الحكم الإسلامي من أكثر أنواع الحكم أو صور الحكم اللي فيها حريات وهي عدد مظاهر الحرية في أصول الحكم الإسلام فick all golden إقامة العدل ونفي الظلم من الأصول الحكم في الإسلام إن الحكم ده شرع لإقامة العدل ونفي الظلم فبيضرب أمس لبقى للعدل المطلوب وهو تحكيم الشريعة الله عز وجل في الناس لأن الناس لا يجوز أن يخضعوا للأهواء البشرية الوضعية ونما يكون خضوعهم وذلهم لخالقهم وقد شرع لهم ما يحقق مصالحهم ويضرعوا المفاسد عنهم ومنه إعطاء الأفراد حرياتهم وعدم التدخل فيها لأنها حقوق خاصة لا يجوز الدخول فيها إلا بإذن من الله تعالى ويدخل في العدل أيضا استقلال القضاء ويدخل فيه أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فالأصل براءة الذمة ويمنع الظلم في إجراءات التحقيق والتساوي أمام القضاء الشرعي وعدم التفريق بين الناس إلى آخر آداب القضاء وأحكام ومن قضايا العدل الأساسية في الحكم الإسلام يعني إعطاء الحقوق للأفراد مثل حق التعليم والملكية والتنقل والعمل وضمان حاجيات الإنسان والمحافظة عليها ومساعدته وقسمة الثروة بالسوية ومنع انتهاك حرمات الناس وأعراضهم وأموالهم وغيرها من الحقوق الكثير يبقى أول أصل من أصول الحرية في الحكم الإسلامي اللي هو أصل إقامة العدل ثاني أصل من أصول الحرية في الحكم الإسلامي هو اختيار الحاكم اختيار الحاكم ده من اللي معني به؟ الأمة المسلمة الأفراد والمسلمون الحاكم عندنا؟ ليس اختيار الله يعني ليس ممثل استغفر الله يعني ليس ممثلا عن الله عز وجل اللي هو الحكم السقراطي اللي كان بيبقى في أوروبا يقول أنا انا بتكلم باسم الإله فاللي انا هحلله هيبقى ده الإله حلله واللي هحرمه حرمه لا احنا الحاكم عندنا اختياره سلطه شعبيه سلطه شعبية يعني الشعب المسلم هو اللي بيختار الحاكم طب مين من الشعب المسلم اللي بيختار الحاكم بالفتح أهل الحل والعقد الحل مقابل الحرمة أما الحل مقابل العقد أهل الحل والعقد هو اللي يحل ويعقد من من بأهل الحل والعقد دولت اشترط فيهم أولا الإسلام فلا مدخل لأهل الحل والعقد فلا مدخل للكافر في أهل الحل والعقد إجماعا ويشرط فيهم العدالة فلا مدخل للفساق والمغموس عليهم في دينهم واشترط فيهم العلم الشرعي أو العلم بمصالح المسلمين فانت ممكن تحتاج في أهل الحل والعقد دولك علماء الدين وتحتاج معهم أيضا العلماء بمصالح الأمة زي الخبراء في مجالهم خبراء في المجال الاقتصادية خبراء في المجال الصناعي وغير ذلك يبقى أهل الحل والعقد هيبقوا العلماء الأمراء وجوه الناس الذين لهم خبرة ودرائب بمصالح الناس ولهم نفوذ وشوك بحيث لو بايع هؤلاء أو اختار هؤلاء لهم أهل الحل والعقد اختاروا رجلا يولوا على المسلمين كان اختيارهم له إلزام في الواقع وإلا فلو إن واحد من عموم الناس دلوقتي قال أنا أنا بختار الفلان الفلان إيه تابو يعني تختارته إيه يعني تختارته عكس ما نقول الهيئة الفلانية أو الدعوة الفلانية أو الجماعة الفلانية صاحبة الثقل تختار فلان فرق بين الاثنين فلآن دا بيمثل نفسه، أما الهيئة الفلانية أو المؤسسة الفلانية أو الجمعية الفلانية أو المجلس الفلاني ده يمثل ما وراءه من أفراد، واسن وراءه من أفراد. هيبقى اختيار الحاكم دا مع وكل أهل الحل والعقد، فده من أمور الحرية أو أمر الحرية في الحكم في أصول الحكم الإسلام. أيضا من أمور الحرية اللي أو أصول الحرية مسألة الشورا للحاكم. والله عز وجل فرض على الحاكم أن يشاور وكان النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يشاور أصحابه قال تعالى وشاورهم في الأمر وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم والفقهاء لهم خلاف في مسألة هل الشورى ملزمة أم معلمة وطبعا المسألة دي لو هتتضائل جدا الخلاف فيها إذا كان في مسألة ليس للإمام فيها اجتهاد فهتكون الشورى في حقهم ملزمة لأنه واجب عليه أن يسأل أهل الذكر قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا أيضا من ظاهر الحرية اللي هي مفخرة للنظام الحكم في الإسلام مسألة مراقبة الحاكم وتقويمه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مرئ مسلم إخلاص العمل لله ولزوم جماعة المسلمين ومناصحة من والله الله عز وجل أمرهم فالحض على منصحة من والله الله عز وجل أمر المسلمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فناه قتله وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه كل الحض على تقويم الحاكم ومراجعته وأمره ونهيه وإن كان لها أداب معروفة ومسطرة في كتب أهل العلم لكن لا بد من التقويم ولا بد من المرجعة ولا بد من إسداء النصح. بل في الحديث الحديث اللي هو عد من أصول الإسلام حديث أبي رقية أتمني الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. فجعل الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني إذا لم يقف الإنسان بعرفة لا حج له. كذلك إذا لم يقوم الإنسان بالنصيحة فلن يقوم الدين الدين قوامه على النصيحة وينظر إلى استخدام لفظ النصيحة وليس استخدام لفظ المعارضة والاستخدام لفظ النقد فالإسلام ما فيوش حاجة اسمها المعارضة وش اسمها النقد في حاجة اسمها النصيحة إحنا مشان نختلف في المصطلحات كثير عشان بعض بتفزع على الأول ما بنتكلم في المصطلحات ولا يعني لا مشاحب المصطلح بس ده مصطلح شرعي النصيحة واصل كلمة النصيحة لها معنى جميل في اللغة نصح العسل إذا صفى العسل النصوح هذا العسل الصافي الذي لا شائبة فيه وكذلك من ينصح يكون رأيه صافي نقي لا شائبة فيه ثانيا النصح معناه سد الخلل ولذلك الإبرة تسمى المنصحة المنصحة لأنها تسد الخلل فكأن الناصح يسد خلل من ينصحه ويدفع عنه الفساد فالنصح نصح له آدابه النصح له آدابه هو طبعا بينبه هنا في أمر مهم جدا بيقول وفي ختام الكلام عن أصول الحرية في السياسة الملتزمة بالإسلام لا بد أن نشير إلى مزلق خطير وقع فيه عدد من من كتب في قضية الحكم وهي محاولة التوفيق بين نموذج الدولة والحكم في الإسلام وبين نظم الديمقراطية الغربية والتوصل لأن الإسلام قد جاء بالأليات الديمقراطية التي تحقق الحرية وهذه محاولة باطلة لأن هناك فرق كبير بين النظام الإسلامي وبين غيره من النظم احنا بنقول العدل في هذه القضية إلى ما تجد تتكلم في قضية الإسلام والديمقراطية نقول الديمقراطية كنظام كامل بقى يشتمل على فلسفة وأليات فيه بعض المحاسن كلها أتى بها الشرع الإسلام فلا حاجة لنا إلى أن نقول ديمقراطية أصلا ما فيها من خير أتى به الإسلام وما فيها من مفاسد تصل لحد الكفر فنحن في غنى عنها وتناقض الإسلام رأسا وفرعا يبقى مش محتاجين نقول إن الإسلام ده دين ديمقراطي لا نحن نقول إن الديمقراطية كنظام أرضي يشتمل على فلسفة وأليات فيه بعض المحاسن بعض كلها أتى بها الإسلام وما فيه من مفاسد أغنان الله عز وجل عنها أغنان الله عز وجل عنها فلا حاجة لنا لهذا التلفيق والانهزام أمام المصطلحات الوافدة ثانيا من الحرية التي راعها الإسلام، يحنا كده قلنا حرية قيمة من القيم الإسلامية التي أصلها الإسلام. اثنين قلنا الحرية في النظام السياسة أو الحرية السياسية في الإسلام ومظهرها. تلاتة هتكلم عن الحرية الاقتصادية. طريقة العرض زي ما قصودا لزتها. قبل ما أتكلم عن حكم الأمبرالية لازم أقول مقدمة دي. لازم أقول هل أصلا الإسلام بيراعي قيمة الحرية ولا لا؟ طب قيمة الحرية اللي برعها الإسلام هي إيه؟ للحرية المضبوطة بالإطار الشرعي. طب إيه مظاهر ومجالات الحرية للمسلمين والإسلام شرعها بفيه حرية في السياسة، حرية في حرية في الاقتصادية هيجمعنا على كده حرية في التعبير عن الرأي وغير ذلك من مجالات الحرية أما عن قضية الحرية الاقتصادية فمن الأمور الواضحة في المنهج الإسلامي لكل متأمل أن هناك حرية تتعلق بالملكية الفردية وحرية في البيع والشراء وحرية في ترك الأسواق دون تدخل في, الاقتص... في السياسات الاقتصادية والأصل في القضايا الاقتصادية حرية التعامل والتعاقد إلا ما دل الدليل على منعه ولهذا جاءت القاعدة الشرعية الأصل في المعاملات الإباحة بقول ولهذا كانت الضرائب ليس لها أصل في الشرع ليه؟ لأنها تدخل في أموال الناس دون رضا منهم فهي من الظلم المبين في نوعين من الضرائب أكثر في نوعين من الضرائب نوع الأول اللي هو إيه؟ اللي هو الضرائب العقرية الضرائب دي بتبقى في, في الواقع وظائف أو التزامات متساوية على الناس نظير تنظيف الشوارع والإنارة والمرافق وغير هذا والصواب في هذا ان لا يفرق فيها بين إنسان وآخر عندما ليك محل بيكسب مليون جنيه واحدة ليه محل بيكسب ألف جنيه أنت انتفاعك بالشارع زي انتفاعه بالشارع مفروض تبقوا متساوين في الضرائب في العقرية ولذلك الضراب العقارية دي وظائف والتزامات تختلف عن الضراب العامة ايه الضراب العامة بقى؟ الضراب العامة, العامة ديت اللي هو بيجي على النشاط التجاري بتاعك ويحسب لك انت بتكسب كم وياخد منك نسبة مقابلك ليه بقى بتاخد مني نسبة ليه؟ انت بتشاركني في المال بتاعي ليه؟ هو دا معنى كلامه ان الضريب ليس لها أصل في الشرع اللي هي الضراب العامة اللي في المكسب لأنها تدخل في أموال الناس دون رضا منهم فهذا من الظلم المبين وهكذا السوق لا يصح تدخل دولة فيه والتأثير عليه ما دام أنه قائم على قوانين العرض والطلب من غير تلاعب في الأسعار وأتى بالحديث حديث أنس لرواء أصحاب السنن قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباصط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم أو مال طبعا إن الله هو المساعر هذا ليس من أسماء الله وإنما هو إخبار عن الله عز وجل وباب الخبر أوسع من باب الأسماء والصفات دي أولا ثانيا الفائدة من هذا الحديث فقهاء المذاهب الأربعة الأئمة الأربعة وأصحابهم على أن الأصل في حكم التسعير هو الحرمة حرمة التسعير ده الفقهاء هذا نظرا لهذا الحديث ولكن أيضا الأئمة الأربعة وأصحابهم على أنه يستثنى من هذا الأصل أحوال يجوز فيها التسعير لولي الأمر ما معنى التسعير تسعير أن السلطان المسلمين أو أمرهم أو نائبه يفرض للناس سعرا لا يتجوزونه في البيع والشراء. طب ده مخلف للأصل لأن ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. المسعر ده السعر الإجباري ده مش طرادي مني. أنا شايف إن السلعة بتاعة تسوي خمسين وأنت حطيتها سعر حد أقصى أربعين. هو كده مش طرادي مني. طب ليه بقى إحنا هنرجع على مصلحة الأفراد هنا قالك يلجأ للتسعير في بعض الحالات على خلاف الأصل. أصل في التسعير إنه محرم إلا في حالات منها إذا كان في احتكار السلعة فيلزم الحاكم ساعدها. صاحب السلعة أن يبيعها في الأسواق ولا يتجاوز اتنين إذا كان فيه مضاعفة فاحشة في السعر على الأقوات الأساسية تلاتة إذا كانت سلعة مما يحتاجوها الناس بيضربوا لها مثال الفقهاء زي السلاح في الحرب واجب ساعتها أنه يساعر في مثل هذا الأمر أربعة إذا أفضى اضطراب السوق إلى توقف مصالح البلاد والعباد تدخل الحاكم أو نائبه للتسعير في هذه الحال إذن في حرية في الأسواق في حرية للسياسات المالية ما لم يؤدي إلى إفساد البلاد ودي بتدخل تحت باب السياسة الشرعية باب السياسة الشرعية اللي هو تصرف الحاكم أو نائبه أو السياسة الشرعية فيها مدخل للفتاوى أيضا للعلماء وهي التعامل بمثل هذا الكلام بيقولوا تدخل الدولة في الاقتصاد الأصل كما تقدم أن الأفراد أحرار في أموالهم وفي تصرفهم إذا كان ذلك في حدود الشريعة الإسلامية ومهمة الدولة هي المحافظة على هذه الحرية في إطار أحكام الإسلام وعدم الاعتداء عليها بأي وجه من الوجوه والدور الأساسي للدولة في الاقتصاد هو مراقبة النشاط الاقتصادي وتصحيح المخالفات الشرعية فيه كالبيوع المحرمة والاحتكارات والتلاعب بالأسعار من خلال المخادعة والعبث غير الأخلاق وحماية صاحب المال والمستهلك على حد سواء بالمحافظة على وضع السوق الطبيعي دون تدخلات للإضرار بأحدهما لمصلحة الأخر هيتكلم هو هنا عن مسألة جزئية وهي مسألة تقييد ولي الأمر المباح. فمسألة تقييد ولي الأمر المباح بيقول لا يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح إلا لمصلحة شرعية ظاهرة لأن طاعته إنما تكون في المعروف وده كلام مهم جدا حاجة ربنا سبحانه وتعالى أبحة ولي الأمر اللي هو الولي الأمر الشرعي اللي هو متعقد مع المسلمين ببيعة تقضي إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين إيه بقى اللي أمتى يقيد المباح إذا كان تقييد المباح فيه مصلحة ظاهرة معتبرة غالبة كلية يعني ما يجيبش مصلحة شخصية ليه وولدي مصلحة لا دي بس مصلحة كلي مصلحة جوزي ما يجيبش مصلحة متوهمة وولدي مصلحة لا لابد كون مصلحة غالبة ما يجيبش مصلحة ااا خفية وولدي مصلحة لابد كون مصلحة إيه ظاهرة مصلحة ظاهرة كلية غالبة معتبر. الثاني يتعلق بدعم الدولة للفقراء والمحتاجين يبقى أن لابد الدولة المسلمة مع إنها بتترك حرية السوق وغير هذا إلا انها بتدعم الفقراء والمحتاجين فلابد يبقى معروف أن النظام الإسلام نظام تكافلي وفيه قدر كبير من المعاملات الإسلامية مبني على باب الإرفاق. يعني مثلا يقول لك إيه القرض القرض ده عقد إيه بيسموك العقد إرفاق أصلا واحد بيدي الواحد مثلا عشر تلاف جنيه وبعد سنة يجي أخدهم عشر تلاف جنيه ولو خد جنيه زيادة يبقى ربا وبش بس جنيه زيادة لو خد أي منفعة حتى لو المنفعة دي إيجارة إيجارة دار أو هدية أو أي حاجة أي منفعة من جراء هذا القرض يبقى إيه؟ ربا محرمة تبقوا السؤال المنطقي أنا استفدت إيه بقى في خلال السنة نقول لك أصلا القرض ده عقد إرفاق مبنى على الرفق عندك باب زي باب الزكاة يقول لك الزكاة مبنى على المواساة على المواساة تواسي الفقراء فيه مسألة الكفالة والضمان عن فكرة الكفالة والضمان ما تعملش بفلوس لأن الكفالة والضمان أيضا عقود إرفاق وهكذا النظام الإسلامي عامة آه بيدي حرية الأفراد لكن في نفس الوقت لا يضيع فيه الفقير لا يضيع فيه الفقير وبتوضع فيه الأحكام والتشريعات كما قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم مسألة أن المال يتداول بين الأغنياء فقط دي من الأمور اللي, ما اللي وضع الشرع لها محددات ووضع الشرع لها تشريعات تمنع أن يكون المال دولة بين الأغنياء فقط من مظاهر الحرية اللي كفلها الإسلام حرية التعبير عن الرأي حرية التعبير عن الرأي والرأي إما رأي شرعي ديني وإما رأي دنيوي والأحكام هذا الرأي بيبقى تضرب الأحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. لكن الحرية الآراء تحت حرية مطلقة منفلتة دون ضوابط وحدود بل هي حرية مضبوطة بالشرع العظيم وما يدل عليهم المصالح العباد وضرء المفسد عنهم ولحرية التعبير عن الرأي ضوابط مهم جدا الكلام ده اخواننا على فكرة احنا محتاجينه في هذه القوينة بالذات بعد الثورة حصل نوع من اختلاط الحابل بالنابل وحصل نوع من محاولة التسوية بين الرؤوس والذيول وان خلاص ما عادش فيه كبير وصغير ما عادش فيه عالم وجاهل وما عادش فيه قادر وعاجز لا هو الدنيا كلها بقت حاجة واحدة ماشي ناخد خد بالنا من الكلام ده مهم جدا دوابة حرية الرأي أول حاجة إن يكون الرأي مشروع إن يكون الرأي مشروع والرأي المشروع نوعان رأي في قضايا شرعية زي الافتاء والقضاء ونحوه وهذا النوع هو نتيجة التأمل والتفكير واستفراغ الوسع لمعرفة الصواب في قضايا شرعية والرأي الثاني هو الرأي في قضايا دنيوية كالطب والهندسة والعلوم الطبيعية وإدارة الأمة ونحوه وهو نتيجة للنظر والتدبر في الأمور الدنيوية والوكتهاد في معرفة سنة الله تعالى الجرياء في خلقه للوصول إلى الصواب بأول ضابط من ضابط حرية الرأي إنه يكون الرأي نفسه ماشه ووعا يا جاعة شو واحد يجي طلعت بقدي كده أقولك إيه أنا رأيي إن إحنا نكفر بالله أنا رأيي إن إحنا نخلي البلد تمشي بالطريقة الشيوعية أو رأيي ويبقى رأيي أبا الرأي وخلاص وحرية الرأي والرأي الآخر زي ما طلع مرة كاتب مأفون كده قال إيه أنا رأيي إن الحج ما يبقاش في بدل ما المسلمين بتزحم كلهم في التلات أيام بتعوز الحجة ده، أنا رأي إن الناس تحج في أي وقت في السنة. هي يعني عرفها الطير ولا الكعبة ما هو عرفها موجودة ومنها موجودة والكعبة موجودة. إيه ده؟ ويتعمل بقى رأي والرأي الآخر يعني إيه؟ الناس تطلع ترد عليه وقول لا والله ده الحجة إيه أشعره المعلومات ونتكلم بقى إذا رأي وننت إن تحج في شهر رجب مثلاً وده رأي ونتتحج إن في شهر الحجة ورأي يا لا لابد يكون الرأي مشروع أو مثلا واحد يطلع برأي طبيب يقول لك والله أنا شايف إن إحنا نعمل مستشفيات للإيه للاستنساخ يعني أي واحدة ستة دلوقتي تروح مش عايزة تتجوز ولا عايزة يعني تق... عندها عقدة من الرجال مش عايزة يبقى عندها رجاله ولا عايزة تتزوج خلاص تروح المستشفى ونفسها تبقى أم تستنسخ طفل وتيجي جبت منين ده ستة ده أنا من المستشفى وجيت وخلاص. ده رأي طبي عايز يقوله لا ما ينفعش لازم الرأي اللي يكون بتقوله يابد يكون رأي ايه رأي مشبوع تاني حاجة من ضابط الرأي بقى امت امتلاك أهلية الرأي يعني مش أي واحد يطلع يقول أي كلام يا شروط الأهلية في الرأي ايه بقى الشروط في القضايا الشرعية معروفة ليها شروط العلماء اللي وحضعواها في الفتية والقضاء والاجتهاد الإسلام والتكليف والعدالة والاجتهاد الشرعي وجود القريحة القريحة اللي هي الملكة الفقهية فلا صحة لرأي الزنديق وأتباع المذاهب المنحرفة مهما كان إتقانه وجاد دراسته يعني إيه؟ يعني فحش يجيب واحد دلوقتي ماسك رئيس قسم الدراسات الإسلامية في كلية الأدب كان زي مين؟ دراسات العربية والإسلامية كان مين؟ كان نصر أبو زيد نصر أبو زيد ده كان ماسك دكتور أو أستاذ في كلية الأدب قسم الدراسات الإسلامية ودراسات العربية طي في النهاية مينفع نصر أبو زيد يطلع يتكلم في الدين ينفعش لازم ديق مارق حكمت المحكمة بردته وحكمت بالتفريق بينه وبين زوجته يبقى ده ما يمتلكش أهلية الرأي ينفع نجيب واحد جاهل ما حصلش أدوات الاجتهاد لا حافظ القرآن ولا حافظ جملة الأحاديث الأحكام ولا معه معرفة بأصول الفقه ولا إلمان بقواعد اللغة العربية ولا إلمان بقواعد مصطلح الحديث ولا بقواعد الترجيح بين الأدلة عند التعارض ولا أي حاجة ونجيب ده يتكلم في الدين مينفعش ولذلك كان فيه كلام كده اللي في باب السياسة الشرعية يقول لك إيه ويجب على الحاكم الحجر على المفتي الماجن المفتي الماجن ده يحجر عليه مفتي فاسق معه علم بس فاسق ده بيعمل إيه للناس بيعملوا حاجة يسمى الحيال وصل الحل ببعض المفتين المجرمين دولت إنه يقول لواحد واحد إيه طب أنا هقولك على حاجة انت أكفر ورجع يسلم تاني كده هنجدد هنبقى تدخل في الموضوع من جديد كل التكاليف اللي كانت عليك قبل كده وكل الالتزامات والطلاق اللي كان طلقته وكل حاجة وقع من عليك دلوقتي يبقى انت ترتد وترجع تسلم مرة أخرى شوف ده هو ده مفتي لا ينفع ده باب الحيل ده باب ده بقى في الفقه باب شنيع يعني طبعا هو في جزء منها مشروع وفي جزء منها غير مشروع في الحيل مسألة الحيل بالذات يعني فطبعا المفتي لابد يكون عنده علم وعنده دين وهو دول أهل الذكر اللي ربنا عناهم في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا طيب وكذلك الحال في العلوم الدنيوية من الكلام برضه في كلام السياسة الشرعية يقول لك ويجب على الحاكم الحجر على الطبيب الجاهل والفقهاء يقولوا كده من ادعى طبا وليس بطبيب فإنه يضمن واحد يدعى إنه هو دكتور ويعمل عملية جراحية واحد يموته بنشوق. لو ده خطأ مهني يدفع الدية مباشرة ويمنع ده من مرسة المهنة الطبيب الجاهل يمنع من مرسة مهنة الطب وكذلك المهندس الجاهل اللي ممكن يبني إنشاءاته وكباري وأبراج بدون أهلية لهذا فده يمنعه من أبداء الأراء سواء بقى القاضي الفاسق أو المفت الماجن أو الجاهل أو كذلك الطبيب الجاهل أو غير هذا يبقى تاني ضابط من ضوابة إبداء الرأي وحرية إبداء الرأي امتلاك الأهلية تلاتة ودي بقى مهم جدا جدا مراعاة ما يقول إليه الرأي مراعاة ما يقول إليه الرأي لو بيسموها فقه المآلات أو فقه التوقع فقه التوقع وحقيقة هذا الضابط أن يراعي صاحب الرأي النتائج المترتبة على رأيه من حيث المصالح والمفاسد فقد يكون الرأي في ذاته صحيحا ولكن يترتب على التعبير به في بعض الظروف زوال مصلحة أو جلب مفسدها راجحة فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم, والمص... على الحكم والمصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليس من الشريعة وإن دخلت, وإن دخلت فيها بالتأويل كلام ده كلام مهم جدا وده يخليك بقى تحسن الظن بالعلماء والمشايخ بيروح واحد يسأله سؤال انا عايز اعمل الحاجة الفلانية دلوقتي الحاجة دي في حد ذاتها مشروعه بس يمكن يقول له ايه لا بلاش دلوقتي هو ايه اللي يخليه يقول له بلاش دلوقتي مراعاة ما يقولوا اليه الرأي المسألة ديت لها اصل شرعي ايو لها اصل شرعي النبي عليه الصلاة والسلام لما رفض أن ينقض الكعبة وأن يقيمها على قواعد إبراهيم مراعاة للمآل ده يقول إلى إن الناس تفقد الثقة في النبي عليه السلام والسلام لأن الكعبة أمر معظم عندهم فإذا هدمها أو نقضها وبناها مرة أخرى هذا ممكن يشككهم في دينهم ده مراعاة المآل ده لي كده. لولا أن قومك حديث أهد بكفر لا لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم يبقى دا دا مرعاه للإيه ل لما يقول إليه الأمر مرعى لما يقول إليه الأمر النبي عليه الصلاة والسلام لم يهدم الأصنام جملة واحدة ولم يهدم أصنامه في مك مرعى لما يقول إليه الأمر من استضام يؤدي إلى استئصال شأفت الطائفة المؤمنة يعني دمش قوة يواجهه به فخلاص كان ي يطوف بالكعبة ويصلي في الكعبة وفيها أصنام حتى دخل الكعب المكّة في يوم الفتح قبول النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية ببعض الشروط الجائرة وشروط مجمع على حرمتها يعني أنك ترد المسلم إلى الكافر ليفتنه في دينه الأمر ده مجمع على تحريمه ولا لا ده قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه يعني لا يسلمه لعدوه وقال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما وقال ما من امرئ يخذل لمرأة مسلما في موقف ينتهك فيه من عرضه ويحب فيه نصرته إلا خذله الله في موقف يحب فيه نصرته فلكنك تتخيل كل الأدلة اللي بتتضافر على, على نصرة المسلم وهو صلى الله عليه وسلم يوقع اتفاقا على أن من جاءه مسلما من المشركين يرده إليهم فده إيه اللي يخل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الرأي؟ ما يقول اليه ما يقول اليه يبقى مساله اعتبار المصلحه والمفسده لان بعض الناس المساله ديت عنده بيقول لك انتوا هتعملوا جديد اسمه صنم المصلحه والمفسده وهنفتح الباب على مصراعيه واي حد من حقه يتكلم نقول له شفت بقى انا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عمل ما ينفعش تقول لي حد من حقه يتكلم يبقى اللي من حقه يتكلم مين اللي هيسير على قواعد النبي عليه الصلاه والسلام مين اللي يسير على قواعد النبي عليه الصلاه والسلام ورثه النبي عليه الصلاه والسلام مين ورثه النبي عليه الصلاه والسلام العلماء. طيب القواعد الشرعية في ترجيح المصالح معروفة. المصالح أنواع. قلنا ضرورات وحجيات وتحسينات. دي رتب. وفي تقسيمة تانية مصالح كلية ومصالح جزئية. في تقسيمة ثالثة مصالح قطعية ومصالح ظنية. فما ينفعش واحد يجي يراجع بمزاجه كده أي ترجيح. لا. فما ينفعش مثلا واحد يراجع مصلحة ظنية على مصلحة قطعية. ما ينفعش واحد يراجع مصلحة قطعية لكنها جزئية. على مصلحة كلية وما ينفعش واحد يرجح مصلحه في رتبة الحاجيات على مصلحة في رتبة الضروريات المسألة لها قاعدة محكمة وعلم كبير وعلم له كتب ولكن للأسف العلم ده كان أغلب طلبة العلم حتى كثير من الدعاة كانوا أجانب على هذا العلم يعني على سبيل المثال كتاب الموافقات للشاطبي كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام بتاع العز بن عبد السلام كتاب الأشباه والنظائر للنجامي أو الأشباه والنظائر للسيوطي كتاب الفروق الفروق للقرافي وغيرها بقى من ك من كتب وكتب السياسة الشرعية وغيرها من الكتب اللي فيها هذه الأمور اللي بتضع للإنسان قواعد فقه التوقع وفقه المقالات الضبط الرابع أن, أن تكون وسيلة الرأي مشروعه مش أي تعبير عن الرأي بأي حال فالغاية لا تبرر الوسيلة من الحريات اللي كفلها الإسلام حرية الاعتقاد وطبعًا دي مهمة جدًا لأن حرية الاعتقاد دي من الفخاخ اللي بتنصب ل... عن طريق الليبراليين وغيرهم يعني حرية الاعتقاد اللي الإسلام كفلها أول حاجة إن الإسلام قال لك تحرر من قيد الآباء والأجداد إن وجدنا أبا على أمّة وإن على أسارهم مقتدون إن وجدنا أبا على أمّة وإن على أسارهم مهتدون أخبرك أن شطر الكفر اللي وقع في الأرض كان بسبب اتباع الآباء أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إذن مسألة الآباء واتباعهم ده ليس أمرا ملزما بل تحرر منه هذه معنى حرية الاعتقاد تاني أمر وهو ان الإنسان إذا بيّن له الحق من الضلال لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي إذن أنت تسمع مثلا كلام شنودة آخر كلام ليه أقول إحنا عايزين نوقف ظاهرة أسلامة الفتيات كلام ده كلام يعني مضحك ليه؟ لأن أي إنسان يعلم أن إسلام المكره لا يصح حتى لو خطفت واحد كده وتحت تهديد السلاح وقلت له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وقالها ولك إنه قال حاجة إسلام المكره لا يصح إجماعاً يعني إزاي بواحد مكره على الإسلام يختفوا البنات يقول لك عيون يسلموا إجباريا ده طبعا كلام فارغ ونمى ده إفلاس من شنودة وطائفته بعد كثرة أعداد الداخلين في الإسلام وطبعا شنودة كان عامل دولة فوق الدولة بالذات في العصر البائد عصر مبارك وآخرها كانت قضية كاميلة الشحافة ربنا يعجل فرجها لكن هو دلوقتي قلمت أظفاره بشكل كبير بالمقارنة بما سبق فعدد الناس اللي بتسلم يوميا وعدد البنات اللي بتسلم يوميا من النصارى وبيتزاوج مسلمين فهو يعني هيقول ايه يقولك دول بيتخطفوا دول بيتخطفوا مع ان كان في تسجيل كده نازل لواحد من المجلس الملي وبلوم محدش بيعرف يخطف قطة يخطف بني ادم لحم ودم ازاي يعني طيب يبقى نقول حرية الاعتقاد معناها المعنيين دولت اللي احنا ده المقصد الشرعي في حرية الاعتقاد طب في اشكال هنا واحد يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال بعزت بالسيف بينادي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الزلة والصغار على من خالف أمري وقول الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون ايه الكلام ده نوديه فين نقول هنا بقى شوف الكلام الجميل شرعية الجهاد في الإسلام لا تنافي حرية الاعتقاد لأنه إنما شرع لإزالة الموانع التي تصد الناس عن قبوله سواء كان بالدعاية الكذبة أو يصدون الناس عن قبول الإسلام بإيذاء من أمن به أو تربية الناس بطريقة تقيد حرياتهم في التأمل فيه ونظر حر في عقائده وأحكامه فالمقصود بالقتال هو قتال الكفار إلى أن يستسلموا ويعطوا الجزية فإن أعطوا الجزية فإنه لا مانع من بقائهم على دينهم دون أن يقوموا بالدعوة إليه لأن هذا نقد للعهد أيضا من بعض الأمور اللي يتكلموا عليها هنا ويقولوا إن هي ممكن تكون بتنقد هذا الكلام اللي هي مسألة الإيه؟ مسألة حد الردة طب لما أنت بتقول فيه حرية اعتقاد بناء على إيه بقى اللي بيرتد ويترك الإسلام بتقيم عليه حد الردة اللي هو القتل يقول له خلي بالك هو طول ما هو ما دخلش في الإسلام مع لهوش حدود حقه إيه أنه يعيش بداخل الدولة المسلمة بالأمان أو بالجزي أو بعهد الزم يعني أو بغير ذلك طب إذا دخل في وسط المسلمين دخلت في الإسلام خروجك منه ده يعني جريمة خيانة عظمة زي أي جريمة خيانة عظمة في أي دولة هي أي دولة لو فرضنا دولة زي أمريكا مثلا أو دولة زي إنجلتراك واحد بيقول لك أنا مش عاجب من النظام الأمريكي ده أنا هتجسس لصالح النظام السوفيتي أنا حر وبيمسكوه بيعملوا فيه إيه؟ بيكرموه؟ بيعدموه طيب ما بيعدموه ليه؟ بيقول دي خيانة عظمة إنت عشت جوا البلد دي وخدت جنسيتها يبقى خلاص تلتزم أحكامها وتلتزم خوانينها فإنت هتلتزم بالإسلام وهترضى بالإسلام ده وتعلن هذا الكلام مختارا بلا إكراه من أحد يبقى تلتزم أحكام الإسلام وإلا يصير الإسلام أضحكة وألعوبة أمنوا بالذي أنزل إليه وجه النهار وأكفره أخيرا يعني أمنوا بالذي أنزل إليه وجه النهار يعني أمنوا بالقرآن وبالنبي أول النهار طب وبعدين تكفي على المغرب كده نقول لك ده الدين الإسلام طلع وحش إحنا نسيب الإسلام ونطلع منه تاني يبقى الدين أصبح ألعوبة وأصبح أضحكة في أي المنافقين والفساء فده حكم شرعي أصيل يلتزم به من التزم بالإسلام دينا إيه بقى الحكم الشرعي في الليبرالية بقى؟ خلق إحنا بعد ما قررنا نظرة الإسلام في الحرية وأن الحرية من القيم الإسلامية وانها من مقاصد الشريعة وأنها يدل عليها بالقواعد الفقهية والأصولية لأصل براءة الذمة والأصل في الأشياء الإباحة وغير هذا وقلنا إن في حرية عندك سياسية وفي حرية اقتصادية وفي حرية في تعبير وكل ده بالقطر والضابط الشرعية ايه بقى حكم الشرع في الليبرالية نقول إن... رحمك الله نقول كده ان الليبرالية دين كامل بإزاء الإسلام وتشتمل وتحت... على نواقض للإيمان عدة نواقض للإيمان الليبرالية كنظام وضعي يشتمل على عدة نواقض للإيمان تنقض عقد إيمان أي إنسان مسلم أول حاجة من هذه الأمور كفر الاستحلال كفر الاستحلال اللي هو إيه؟ يقول هذا الكفر من موجود في الليبرالية لأن من مفاهيم الليبرالية المتعلقة بالحرية منع التحريم يعني بيجي كده على حاجة ربنا سبحانه وتعالى حرمها يقول لا ده من حق أننا نعملها فده يكون في معنى تكذيب المقطوع به طبعا ما قلت من حقك أنك تعملها ربنا الحرام يبقى أنت كذبت تحريم الله عز وجل المقطوع به يبقى اسمه كفر لإيه؟ الاستحلال تاني نوع من النواقد الإيمان اللي بتشتمل عليها الليبرالية كفر الشك من المعلوم اللي احنا خدناه في أسس الفكرية للليبرالية إنه فيش حد بيحتكر الحقيقة المطلقة كل واحد من حقه يقول إن دي حقيقته وكل واحد معاه جزء من الحقيقة فاكرين كلام ده؟ طيب دلوقتي انت لما بتقول إن ربنا واحد لا شريك له ونصران بيقول إن الله سهل السلاسة إنت معاك جزء من الحقيقة وهم معاك جزء من الحقيقة إنت في الحقيقة إيمانك لا يتم إلا إذا إيه إلا إذا كفرت بدين النصراني ولا ولا يكتمل إيمانك ولا يتم إيمانك ولا يصح إيمانك إلا إذا كنت إيه موقن تماما بنسبة 100% إن ما أنت عليه صح وطبعنا الوقت المحاضرة امتهى بس أنا أستسمح الشيخ عصام لأنه قدامي 5 دقائق عشان دي آخر محاضرة اعتذر الشيخ صميع. طيب كفر الشك وهو عدم اليقين والتردد بين شيئين وعدم القطع بالصحة أو البطلان. ماشي؟ فقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فشرط صحة الإسلام لم يرتابوا. لم يرتابوا. فإذا كانت الليبرالية بتقول إن ما حدش الحقيقة المطلقة وما تطلعش تقول أنا مسلم فعشان كده أنا الدين الحق وما عدايا باطل نقولك اللي في الواقع ما يقدرش يقول إن هو الدين الحق ده إسلامه ما صحش أصلا وكيبش مسلم هو كده مازال لم يدخل في الإسلام أو مازال زال كافرة في النوع الثالث من ناقد الإيمان في الليبرالية كفر الإيباء والامتناع اللي هو يقولك أنا عارف إن ربنا حرم الكلام ده بس كم ده بلزمنيش فببكذبش بقى لا ده بيمتنع بيأبى كما فعل إب قال لم أكن جدا لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون أو متأكد إن اللي بيكلمه ربنا ومتأكد ان الأمر ده صدر من ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش أي في كده ومع ذلك رفض الأمر وقال لربنا الكم اللي قلت لي ده ملزمنيش هو ده بالضبط اللي يقولك الزنا حرية شخصية أو التبرج حرية شخصية أو ما حدش يتدخل في إن المرأة تتزوج نصراني ولا لا أو إن ما حدش يتدخل في الأحكام القضائية والأحكام القانونية كل ده اسمه الإباحة لبق الامتناع وقد يصحبه استكبر كما حدث من اليهود ومن فرعون وقد لا وقد لا يصحبه برضو من الأمور اللي بتضاد العقيدة الصحيحة وبتنقض عقد الإيمان في الليبرالية الحكم بغير ما أنزل الله إنه من من حق الناس من في الوضع أو مجتمع الليبرالي أو نظام الليبراليهم يشرعوا لأنفسهم ودار رب صفحة على الأهل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال في تفسير هذه الآية مع عدي بن حاتم ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فتلك عبادتهم إياه أيضا من نواقع الإيمان في داخل الفكر الليبرالي شرك القصد والإرادة وأن الإنسان يقصد بأعماله ويقصد بتوجهه وتصرفاته غير الله عز وجل اللي مش فقط فيها نواقض للإسلام ده المشكلة أنه فيها كمان قوادح ونواقد للأخلاق فهي ثلاث مشكلات كبرى مشكلة أولا الأنانية والأثرة وهي أن الإنسان بيستأثر بما ينفع وحده ولا يلو على غيره ثاني حاجة اتباع الهوى وعدم الانضباط والاستقامة والتردي في حمئة الشهوات وتلبية داع النفس حتى يعني آخر خبر لسه أول ممبارح خبر اعلنوا عنه في موقع اخباري امرأة امريكية تتزوج حمارا بعد قصة حب طويلة دامت بينهم مش عارف كم سنة والله العظيم ده كلام حصل قادي امريكا قلعة الليبرالية وقادي النمازج اللي بتفرز تبع الهوى تردى الهوى به انه نعيز تجوز حمار تجوز حمار فيش اي مشكلة اه حمار الليبرالي ثالث حاجة من من قوادح الأخلاق ومن قوادح أو ناقض الأخلاق في داخل الفكر الليبرالي الظلم الليبرالية مبني على الظلم الفكر الدارويني القوي يأكل الضعيف بل يمحقه ويسحقه الحرب العالمية الأولى والثانية القاء القنابل النووية على هيروشيما ونجازاكي ما هو إلا نتاج الفكر الليبرالي أزمة الكساد الكبير أو جريد بريجن التي عملت في تسعمية كانت نتيجة الفكر الليبرالي انهيار النمور ال الأسيوية في وقت واحد في الاتنين الاسود أو الاتنين المجنون زي ما يسموه في سنة 98 ده كان من جراء الليبرالية وغيرها من إصطناع الحروب في أماكن كتير من بقاع العالم نتيجة إن أنا عايز أبيع السلاح وأعمل رواج لتجارة السلاح أو إن أنا أسيطر على موارد النفط وغيره ده كله من أثار الليبرالية قولوا بقى شبهات كده على الكلام ده أنتوا بتكفروا الليبرالية ليه؟ ده الناس الليبراليين اللي عندنا دولت كلهم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله نقول يا جماعة الإسلام حكتين من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني افعل ولا تفعل فزي ما أنت مطلوب منك أنك تأتي بالشهادتين فحتى يصح إسلامك ويستمر على صحته لابد منك ترك النواقد والمبطلات نقطة تانية ان احنا بنقول ان الكلام عن التكفير ده كلام على العين على النوع كقضية عامة اما تكفير الاعيان فلان ابن فلان بعينه فهذا لابد فيه من اقامة الحجة وقطع المعزرة ودفع الشبهات واستفاء الشروط شبهة تانية بيقولوا ان الليبرالية دي مجرد آلة وليست عقيدة والكلام ده كلام من باب التزوير والتلبيس فان الليبرالية لاي حد يطالعها فكر كامل له نظرته في الغيبيات ونظرته في الإنسان وفي الحرية وفي التشريع وفي السلوك وفي الاقتصاد والاجتماع والسياسة مستحيل تكون دي فقط إنما هي فكر متكامل ويرجع لكلام اللي نظروا فيها وتكلموا فيها شبهة التالتة والأخيرة بيقولوا إن الليبرالية فيها بعض الإيجابيات وده لازم نرد على بقى. أولا نقولهم إن وجود بعض الإيجابيات لا يدل على صحة المذهب وإلا قال تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فأهل الكتاب المقطوع بكفرهم كان عندهم حق وباطل ثانيا أن سلبيات الليبرالية وما سويها أكثر وأعظمها الكفر والشرك بالله يعني كل مهما كان فهم من فليس بعد الكفر ذم والكفر هو السيئة الوحيدة اللي بتأتي على أي حسنة قال تعالى بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فمن كسب سيئة الكفل والشرك أحاطت بكل حسناته فأحبطتها ثالثا أن إجابيات الإبرالية لا تخلو من جوانب سلبية حتى الإجابات اللي انت بتقولوا عليها اللي هي إجابيات اللي حرية الفرد فهي حرية وصلتنا إن المرأة تتزوج الحمار وغير هذا فهي أصلا في حقيقتها ليست إجابة كاملة وإنما إجابة منقوصة رابعا أن أي صفة إيجابية في هذا المذهب المرضول وغيره من المذاهب الباطلة أتى الإسلام بمثلها وأحسن منها قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي خامسا أننا لسنا ضد الأمور الإيجابية والنافعة المحظة في هذه الأفكار ولكن لا حاجة لنا أن نسميها باسم الليبرالية فإن الإسلام فيه غني كده إن شاء الله يكون خلص هذا الكتاب أسعب بعامين أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعونا أحسنه قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في اسم النسبة للامتحان أكيد في تساؤل على الامتحان أنا أهم حاجة الإخوة تقرأ الكتابين سواء الكتاب الأول بتاع الأصول العلمية دعوة سلافية أو كتاب حقائق الإغرالية يقرأوا القراءة كاملة ويستوعبوا الكلام اللي داخله كويس جدا والامتحان غالبا هيكون امتحان مباشر ما فيهوش مشكلة من الاثنين اه ما ليه اللي متحمل الكتابين متحمل الكتابين